يا عالم السر دا يزغي به أحد وماطي الحمد من بالحمد لب يا لي لا هل يا سيدي من دي ميل فان أمين آمين <تصفيق> إلى وفي قلب يئن في روح تحن وفي قلب يئن بنار الشوق ناجاتا بنار الشوق ناجاتا تعين وفي قائم بن في ان ذيو وفي قلب بن بنار الشوق بنا نار طالوا حموني وآل البيت طالوا وإن Yeah بك من بالحمد لبك. ولا طمعا لا خوفا ولا طمعا لكن وفي قلب يئن في راق تحن وفي قلب يئن في نار الشوق نار طاغة. بحق طاغة. بحق طاغة. وآل البيت ترخمني.